والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطالب 111. يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى 113. فأما من طغى 114. وآثر الحياة الدنيا 115. فإن الجحيم هي المأوى